إن الحمد تعالى نعبده مستعينون نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا له وما يضل فلا هاديره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدًا عبد رسوله ثم نداء توقفنا على قول الشيخ مراي رحمه الله من شرط صحتهما خمسة أشياء شرط صحتهما خمسة أشياء يعني من شرط صحة الخطبتين شرط صحة الخطبتين خمسة أشياء أولها الوقت والنية الوقت الوقت لأنهما بدل ركعتين قالت عائشة رضي الله عنها إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطر إبا مصح ما صح الشكل البلغة لم أقف عليه عن عائشة وأيضا لم يصح عمر رضي الله عنه جاء ولكن بإسناد منقطع إبا الشرط الأول هو الوقت يقول لأنهما بدل ركعتين لكن لا بد من الوقت يعني الإنسان هيخطب يعني باش الخطبة تتقدم فترة طويلة على الصلاة ولا الصلاة عن الخطبة ولكن لابد من الوقت برضو النية النية لحديث إنما الأعمال بالنيات بالنية شرط لصحة الخطبة إنما الأعمال بالنيات يعني إيه معنى النية يعني لو أن إنسان قام فاعظ الناس مععزة وعظ الناس مععزة ولكن مش نية أصلا إنه هي دي خطبة جمعة ولا شيء لا تصح هذه لايه ولا تسمى زي خطبة كذلك ايضا وقوعهما حضرا وقوعهما حضرا يعني قطبتين يعني وحضور الأربعين وحضور الأربعين لما تقدم ولأنه ذكر اشترط للصلاة واشترط له العدد وقوعهما حضرا لا يعني في نظر وقوعهما نظر محل نظر وقوعهما حضرا مش في الحتم اللازم الشرط شرط ولكن سلمنا إنسان جاء مسافر وخطب جمعة وصل بالصلاة صحيحة والخطبة صحيح. صحيحة صلاة صحيحة الخطبة صحيحة لكن يعني مراعاة الخلاف الحنبل في المسألة يبقى الإنسان الأول إذا كان مقيم هو اللي يخطب هو اللي يصلي والمسافر لكن لو لو حدث مثل المسافر يبقى يجوز له هذا الشيء حضور الأربعين قدمنا ان ده مش معالوش دليل ولكن سابت أقل من هذا العدد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون ممن تصح إمامته فيه أن يكون ممن تصح إمامته فيها، ولا فلا تصح خطبة خطبتة لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه الجمعة. برضو نفس الصور نفس الصور عاوز ولي لو إنسان مسافر يعني. مثل مسافر هل يترى يصح خطبتة ولا ما صحش؟ الصوت تصح الخط تصح الخطبة مع مراعاة الخلاف. يقول كعبد ومسافر يعني العبد لا تصحه الجمعة والمسافر لا تصح الجمعة، فلو عبد خطب لو عبد خطب هل تصح خطبتة؟ ما عادش شعبدي الآن. مش هنتكلم كتير في المسألة. المسافر كثير جدا ممكن يجي مشايخنا من بره يخطبوا او شيء مصر القاهره هي مكان تبدا انسان المسافر تصحي الخطبه ولا ما تصحش تصحى للراجح مع مراعاه الخلاف مع مراعاة الخلاف في قال اركانها 6 اركان الخطبتين 6 اركان يعني ستة عند الحنابل 6 عند الحنابل عند غيرهم اقل ماشي عند غيرهم برضو ممكن يكون اقل او ازيد على خلاف ماذا الحنابل الحنابل 6 عند في شيء ثاني عند الشفعية شيء آخر خمس أو شيء يبقى أركان قضبة في أركان متفق عليها من أهل العلم وفي أركان مختلفين هنشوف الحناب لا يذكروا إيه قال أركان وستة الحمد لله لحديث كل, كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم فهو أجزم ده حديث ضعيف ولكن يعني يغني عن هذه الحديث وغيره الايات الآيات التي بدأ باله بالحمد لله تبارك وتعالى فالإنسان يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى كذلك أيضا قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله حديث صحيح والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس يعني بالنسبة الحمد لله يعني سلمنا إنسان الأوله الأوله في الخطبة يبدأ بخطبة الحاجة يبدأ بخطبة ده والأفضل ودي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بس سلمنا إنسان بدأ بيبدأ بداية كده ما من غير خطبة الحاج ولا شيء يا طار إيه يجوز ما فيش مشكلة يجوز عشان برضه بعض إخوانا متشددش في المسألة لكن هو يجوز يجوز الإنسان يبدأ بخطبة الحاجة لأن الحمد لله أحمد واستحي ونقتصر الخطبة الحالية المعروفة لكن يجوز الإنسان يخالف يجوز الإنسان إيه يخالف لو بدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله او غير ذلك يجوز لكن خالف الإيه خالف الأولى الخطبة صحيحة الخطبة إيه والخطبة صحيحة <تصفيق> قال وصلات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل عباد افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذن جاء الكلام بتاعه يقول والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد الحمد لله بيصلى على النبي عليه الصلاة والسلام كانه بيقيس يعني كانه إيه بيقيس هنا المسألة. بس التوجيه بتاعه مش صور يقول لأن كل عباد افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله مش بالشرط وكانه بيقيس لله يقول لك الأزاني يعني ولكن الشرط ولكن جاءت حقيقة أخرى يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأدعية او الدعاء محجوب حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام فالأول هذا الشيء. قال وقرأت آية من كتاب الله قرأت آية من كتاب الله عز وجل لقول جابر بن ساموره كلا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ آيات ويذكر الناس يقرأ آيات ويذكر الناس إذا الإنسان يقرأ آية يقرأ أشياء من كتاب الله آيات من كتاب الله تبارك وتعالى والوصية بتقوى الله والوصية بتقوى الله تبعاً ذا المقصود الأعظم الخض انسان يوصي بتقوى الله يذكر آيات يذكر أحاديث يوصي بتقوى الله تبارك وتعالى قال أنه المقصود الخضه فلم يجز الاخلال به التركيز كله والمقصود الأعظم ان هو ايه يتذكروا انسان وذكر الناس بالله تبارك وتعالى وذكرهم بالآخر وذكرهم بالآيات بالأحاديث، يذكرهم بهذه الأشياء، يبقى يوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى. ده المقصود الأعظم من القبل. وبرضو بننبه إخواننا برضو إن خطبة الجمعة مش نشرة أخبار. مش نش... بعض إخواننا يطلع كل جمعة ماشي أخبار أخبار أخبار لا الأخبار هتعرفها من أي مكان تاني. ذ خطبة الجمعة ماش خطبة الجمعة. لا بأس إنك تنوّع على خبر اثنين، لكن ما تبش خطبة الجمعة نشرت أخبار. لا يبقي الفرق من خطبة الجمعة والمنبر وغيره. لا نشرة أغبار تسمحها من القنوات تسمحها من أي مكان ثاني تقرأها في لكن قطبة الجمعة تذكر الأحداث الجارية وتنوه عليها وتدعمها بالآيات وبالأحاديث وبالاحكام الشرعية لكن تأخذ القطبة من أولها لأخيرها نشرة أغبار من فحش هذا الشيء كذلك برضو بالنسبة لبعض إخواننا بهتم جدا بالشعر يعني يكون مولع بحب الشعر هب الشعر بس انت ما تطلعش القصة كلها من اولها لخلت خلاص شعر من ايه على ها كده كذا على ها ظلم ملاش ملاش نور ابدا ما قلت وبعض إخواننا بسيب القرآن خالص بجيب التوراة ماشي وبيجيب الانجيل يتكلم فيه. آه كلام طبعا يعني خلاص يعني سعوت القرآن وجبت الآيات والأحداث وخلصت ده كله وليت على الإنجيل كمان لا خليك إنت مع القرآن وخليك مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن يجوز انك يعني ايه تحلل خطبه او تدعم الخطبه بشعر باثنين لكن ما تكونش الخطبه من اولها لاخرها شعر لكن خطبه اخواننا النور بتاعها الآيات القرانيه بالاحاديث النبويه تحس ان الخطبه فعلا عليها نور كده بعض اخواننا يخطب الخطبه يبقى يكثر فيها من الايات القرانيه والاحاديث تحس بجمال الخطبه وبحلاوه الخطبه وبالنور اللي على الخطبه بعض اخواننا قلما يذكر ايه قلما يذكر احاديث فالخطبه كلها مظلمه كده وان كان بيقول حق وان كان بيقول بس شتان بين الخطبه والايه والاخر يبقى الوصية بتقوى الله عز وجل مع الصلاة لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام خلافه وقال صلوا كما رأيتمونه مولا مع الصلاة يعني يعني عاوز يقول إن بعد الخطبتين بعد الحضبة يعني ينزل فيصل الإنسان ماشي أو إنه يخطب فيصل أو إن, إن إنسان يخطب الخضبة على بعضها يخطب الخضبة إيه على بعضها ما يقطعش الخضبة دي طب سلمنا في عزر من الأعذار في عزر من الأعذار إذا جوز قطع, قطع الخطبة ولا من جوز جوز سلمنا إنسان بعد ما نزل حصل له شيء فتأخر بعد ما خطب تأخر في الصلاة وإن كان ده مش مقصدهن مقصدهم ولا تهمه مع الصلاة يعني الخطبتين يعني لإيه الخطبة تيني إذا الإنسان يوال بين لإيه بين الخطبة وكذلك الصلاة لكن لو حدث شيء جاء اسمع العز جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ساعة قطع عليه وكلمه ساعة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ساعة كاملة يعني جزء من الوقت يعني ساعة مش شاطس ستة دقيقة ولكن جزء منه. فمع العذر جائز. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. ده برضو كلام جيد. الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع لهم من سماع كانوا بعضهم أو غفلته أو صممه. فإن لم يسمعوا الخفض صوته لم تصح لعدم الحصول المقصود. وعن جابر الرضي الله عنه كان رسول الله صلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنهم منذ الجيش يقول صباحكم أم يبقى الجهر بحيث إيه يسمع العدد المعتبر حيث الأمان الجهر بحيث يسمع العدد المعطبر يبقى ضيق بحيث الجهر المقصد منه إيه سماع العدد الموجود يبقى أنا مش أفضل أعل صوتي وأجهر بصوتي بدرجة عالية جدا بحيث ان أنا أتعب نفسي في الأحبل الصوتية بتاعتي أو إني أنا أزعج الناس بالذوضاء تحت التسمة لو مكبرات الصوت أو شيء إن هي يعني الصوت بعالي والإنسان الخطيب ببسطه جهوري والمستمع ممكن يكون حساس شوية أو ممكن بيزعج من الصوت العالي يبقى فيه الإنسان يراعي مثل هذا الشيء بالنسبة لك أنت ما تأخذ الخطبه من أول ما تطلع لحد ما تطلع تزكر تزاعك وخلافه لا الخطبه مزعية ولكن الخطبه معزة الخطبه نصيحة ولكن تختلف من شخص لشخص ممكن إنسان يكون صوته أصلاً طبيعته جهوري فهو معروف شو يمسك نفسه لا سيما أنه مثلا بيتكلم على الآخرة عن الموت عن الجنة عن النار هذه الأشياء البعض بيخلي الخطبة كلها بجاء سواء أغبار سواء موت سواء جنة سواء نار صراط سواء أحداث جارية يفضل يزعد من أول خطبة لحد أكله دخطت دخطت من الصحفة كالخطبة ولكن خطا بعضهم بيستدل بالحديث دي. بعضهم مش وقت باله فيقول لك لا ده الحديث صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب احمرت عيناه وعلى صوته ويرتفع صوته كأنه منذر الجيش نقول لك لا الحديث ده صحيح مسلم ولكن مطور مطور هذا الحديث ولكن تكملة الحديث كان إذا ذكر الموت اذا ذكر الموت النبي صلى الله عليه وسلم كون الكلام في الموت في القيامة في الآخرة في الجنة في النار في الصراط ده فعلا ممكن الانسان يرتعل هذا الشيء لكن ما يكونش كل الخطب يعني موت زي زي غيره زي لأ ولكن الحديث ده على صوته وأحمرت عيناه كان بضبط إذا ذكر الإيه إذا ذكر الموت طبيعة الإنسان إيه يتأثر وبيمتاع لكن إنسان وراع إنسان يراع لو أنت بدأت تزعل من أول خطب لآخرها هتجي في آخر الخطب مش طبع تكلم الناس لو كان عندك درس في مكان توه الأحبال الصوتية ما عادش فيها إيه نفس عشان تتكلم بعد كده الانسان يراعي من هذا الشيء وبرضه تراعي ازعاج الناس يعني بعض الناس يعني كلمني وقال انا كنت جاعت في الخطبة مش قادر اتكلم مش قادر لان تعبان من الصوت ده سماعات عالية او شيء بانت تراعي من هذا الشيء ازال لكن الضابط قال الجهر بحيث يسمع يسمع العدد المعتبر لانت تخفض الصوت خالص بحيث انك تجهد الناس الناس هم يعني عاوزين يسمعوا مش قادرين يسمعوا ولا انك ترفع الصوت <تصفيق> ولا إنك ترفع الصوت خالص بحيث إيه توزع الناس. طيب دا كانت الإيه الأركان والشروط. قال وسننتها أو سننها الطهارة وسطر العورة وجزرة المجازة والدعاء للمسلمين وأن يتوالهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهم حسب الطاق ونقطة قائل وسن وسننها أو سننتها الطهارة. سنة إيه سنة إيه الخطبين إلى الطهارة فلا اشترط نص عليه وعنه أن هذا من شرائتي قالوا في المغني طيب يب ال هل يا ترى يجب عليه او اشترط ان انا أخطب على طهارة ولا ممكن أخطب على غير طهارة والله السن السن يشوف ال ال يب من عشان يفرق بين السنة وبين ال الرق وبين الشرط الطهارة من السنة من السن بناء على كده إيه ينبنى عليه إيه لو أن الإنسان الإمام طالع على طهارة وعلى وضوء وبعدين وهو في الصلاة في الخطبة أحدث, أحدث. يا ترى من يقول لنا سنة يبقى الخطبة حكمة إيه؟ صحيح؟ الخطبة صعبة وده الراجح من كلام أهل العلم يبقى السنة الطهارة سنة بالنسبة للخطبة مش معنى سنة إن أنت ما تفعلش ما على غير طهارة لكن الأفضل تكون على طهارة لكن كحكم فقهي كحكم شرعي يترتب عليه إيه؟ لو إن الإنسان كما ذكرت احدث صله احدث صله اخطب خلاص يكمل خض مش شرط بالحكم لازم ينزل يتوضا ويطلع من بئر لا ولكن يكمل خض بعد ما ينزل يروح يتوضا وبعدين ايه يصلي يبقى ال الخبطين يبقى صحيح ولا في شيء فيه في زين قال وستر العوره ستر العورة ذلك النجاسة ممكن يشكل على بعض السامعين ستر العورة يعني إيه يطلع الإمام كده واخد بلات فهو مش ستر العورة بتاعته وخذ بلات يطلع ممكن تنكشف عورته يطلع بدون عورة بدون ستر عورة لا مش معه الكلام كده ستر العورة واجب ستر العورة واجب من الواجبات يا بني هذا مقص وزنتكم عند كل يبقى ستر العورة واجب ويحرم النظر إلى العورة ويكره أن ينزل الإنسان إلى العورة نفسه طيب يا ترى إذا كان ستر العورة واجب إذا كان ستر العورة واجب حتى مع النفس ماشين حتى مع النفس الإنسان استحب له أن يصرخ عورته والله أحق المستحيل من. مول معنى كلام فقاهة لا مش معنى الكلام كده مش معنى الكلام الناس هنا يبقى ممكن تخطو من لا ما ولكن معنى كلام فقاهة إن إنسان على المنبر وبعدين في مكان مكشوف وبعدين الرياح جاءت على سيابه فكشف عورته فسطره كشف العورة دي يا ترى لو لم يعلم بها وعورته زلت مكشوف هو بيخطب الخط بصحيح ولا بطلة الخط بصحيح. إبدا باب أولى لو أن الرياح كشفت العورة ثم سترها في الحال يب صحة إيه صحة الخط لكن بداية ستر العورة حكمه إيه واجب من الواجبات برضو إزالة النجاس إزالة النجاس يعني إزالة النجاسة يعني لو أن إنسان عليه نجاسة الإنسان مطلوب منه أن يتطهر في أي وقت سواء في الصلاة سواء في غير الصلاة يب في داخل الصلاة في خارج الصلاة ما الإنسان أن يعني يزيل عن نفسه النجاسة وعن بدنه وعن سيابه وعن المكان الذي يصلي فيه لكن سلمنا إنسان بيخطب وبعدين وقعت عليه نجاسة ولا يدري به ولا يدري به هل ممكن يكمل الصلاة على كده؟ كمل الخطبة على كده؟ ولا بالحتمي لازم لازم ينزل النجاسة؟ لا ممكن إيه؟ يكمل الخطبة على هذا الشيء. لو أن إنسان رعف، لو إنسان بيخطب وبعدين رعف من إيه؟ من أنفه نزل دم من آخره أول شيء الدم نجس الدم نجس اتفاق. طب هل يا طارق ينزل زل النجاسة؟ ولا ممكن يخطب بهذه الصورة يبقى كأن في منديل ولا شيء يزيل النجاسة وخل المنديل معه أو يضعه وبعد كده يزيل هذه النجاسة بالماء يجوز له مستدى الشيء بسطر العورة وإزالة النجاسة لكن لو كانت عليه نجاسة وقلنا بصحة الخطبتين ونزل لابد أن يزيل هذه النجاسة من أجل إيه؟ أجل الصلاة قال قياسا لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة توجيه نفس توجيه غير صحيح توجيه خطأ الخطبتين بدل ركعتين لا توجيه خطأ ما صحش عنه قال قول عمر وعائشة قصرة الصلاة لأجل الخطبة نضعي ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام تطهر بين الخطبة والصلاة فدل على أنه يخطب متطاهرا ده الأصل والدعاء المسلمين الدعاء المسلمين الدعاء المسلمين هو ذكروا هنا الدعاء للمسلمين ذكروا في السنة ذكروا إيه؟ ذكروا في السنة الدعاء للمسلمين. قال والدعاء للمسلمين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب يوم الجمعة دع وأشار بأصابعه وأمن الناس وأمن الناس. ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيه أولى, أولى. الدعاء المسلمين داء سنة من السنة. كان إذا خطب يوم الجمعة دع وأشار بأصابع وأمن الناس. الشيخ الألباني ده لم أقف على سنته يعني ما صاحش بازل إيه لكن جاء حديث آخر في صحيح مسلم أنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام وكان يشير بإيه بأصبع عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويشير بأصبع إبا الدعاء سنة من السنة إبا الإنسان يدعو ويشير الإنسان يدعو إيه ويشير إيه لكن الإشارة تكون بالأصبع تكون إيه بالأصبع ما تكونش هكذا بعض الأم يرفع إيه إيه على المنبر ده خطأ د ده خطأ عن هذا الشيء ولكن الراف يكون بالإيه والأصبح فقط كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتولاهما مع الصلاة واحد وأن يتولاهما <تصفيق> مع الصلاة واحد يعني اللي يخطب هو اللي إيه هو اللي صل سلمنا الإمام اللي هو الخطيب نزل من خطبة وعن الأحبال الصلاة تعبا وصوت تعبه ومش قادر يخطب مش قادر يصلي يبيني بإنسان يبيني بإنسان يي يصلي لكن الأولى إن هو اللي يخطب هو اللي اللي يصاب لكن سلمنا نزلنا على سواء مريض أو مش مريض تعبان أو مش مريض وبعدين وبعدين صلى إنسان آخر جاز له هذا الشيء لاحظ إن إحنا بنذكر ده كله إيه من الإيه من السنن ده من الشروط ولا من الأركان قال الإمام أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس لا, لا بأس لا إذا حضر الأمير الخطبة لأنه لم يشترط اتصالها بها فلم يشترط أن يتولهما واحد كصلتين ده كلام توجيه جيد بمعنى إنسان الأمير الحاكم القاضي وصل الحاكم العام الأمير الرئيس جاء والخطيب يخطب فالخطيب قدم باب الأدب قدم لا بأس بذلك وبيقص على يعني قال فلم يشترط أن يتولهما واحد كصلتين كصلتين يعني واحد بصلت الظهر كان في إمام بصل بالناس الظهر العصر إمام تاني. إن فعل من فحش ما فيش مشكل كصلتين قال ورفع الصوت بهما حسب الطاقة رفع الصوت بهما حسب الإيه حسب الطاقة يبقى لما سبق تكلمنا عن رفع الصوت وتكلمنا بما فيه الكفاية وان يخطب قائما وان يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما قال جابر بن سمرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما ثم يجلس ثم يجلس. ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالساً فقط كذب فقد إيه فقد كذب ده حديث رواه إمام مسلم إب يخطب قائماً دسلاً ودل أصل ودل أصل الله تبارك وتعالى أخبر عن النبي قال إيه وإذا رأوا تجاراتاً أولها من إليها وتركوك قائماً إبدية العلماء الأصول بسموها إشارة وليست نص سموا إشارة وليس نص إب إشارة وتركوك قائماً يترد نص على أن الخطيب يخطب قائما في المسألة ولا ترى دي إشارة إن شاء الله ما درسنا ناصر فقى وصلنا نتدرس دي فق وليست إشارة وليست ولاستنص في المسألة يبدي هي سون سون طب يجوز الإنسان يخطب وجالس يجوز يخطب وجالس يجوز يخطب وجالس طب سلمنا الإنسان بيخطب وقائم وبيحس في دوخة أو حس من الضغط انخفض عليه أو شيء وأحب يجلس لا بأس بالصلاة صل الحضب الخد بطيء الخدبة صحيحة ولا شيء في في هذا الشيء بيردوا بنزك الأمور ده عشان بعض الناس بعقف يعني بعض الناس بعاقب ممكن يلقى خطيب جاعد أو شيء فقول له الخطبة ال الصلاة ما تنفتح ولا بد من الوقوف لا ما فيش حد من فوق قال لا بد من الوقوف ولكن يجوز الإنسان يجلس إذا حدث له مثل مسلي شيء مما إيه مما ظهر طيب قال على مرتفع على مرتفع يعني يخط يخطب قائما على إيه على شيء مرتفع يعني أنه أبلغ في الإعلام ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على منبره كان يخطب على, على منبره عليه الصلاة والسلام يبقى يخطب على شيء مرتفع. يخطب على شيء مرتفع. برضو ده سنة وليس إيه وليس ركن وليس شرط سلمنا هما لسه المسجد جديد وبعدين ما يعملوش فيه منبر ولا شيء يبقى يعمل إيه خلاص هيخطب ممكن يخطب تحت ما فيش مشكلة جيبوا الكرسي ناشي. وأن يجلس على الكرسي ويقوم فيخطب ثم عليه. يباء يكلم الناس على الأرض ما فيش مشكلة خالص ويخطب على الأرض بدل سنه ما فيش فيها مشا يبا يخطب على شيء مرتفع من السن قال معتمد على سيف أو عصا معتمدا على سيف أو عصا أو قوس لفعله عليه صل والسلام عليه وسلم رواه أبو على سيف أو عصا المعنى يعني الإنسان معتمدا على سيف أو عصا المعنى فيها مش بالحتم لازم السيف وإن كان لفظ السيف نفسه لم يزبط ولكن يعني الاعتماد يكون بحيث الإنسان يعني يزبط يعني حيث إيه يزبط للإنسان لو هو الوحد وكده لا شايف شيء بيعتمد عليه ولا منبر ولا شيء ممكن يعني يتلاجل ممكن يحصل له شيء ممكن كذا لكن الإنسان يبقى ماسك في شيء يبقى الموقف بيبقى صعب الناس أمامه وبعدين هو عالو شيء في أن أنظر كله إليه فممكن يعني اللي مجرب هذا الشيء في بعض الصعوب حتى لو أنت كنت متمرس في الخطابة ما تستهينش وما تضطرش ما تخليش الشيطان يغره لا فيش مشكلة من خطابة 100 مرة جبل كده وبعد أنت تحت كلهم أقل مني لا, لا لا لا أقل منك إيه لابد أن يعتقد الإنسان اللي من الناس الموجودة من هو أفضل منه ولو طلع المنبر هيقول أفضل من الكلام اللي هو إيه بيقول انسان يقدر الناس ويتواضع على الله تبارك وتعالى من تواضع الله رفعه الله ما تغترش ما وتشوف اللي انت أفضل وما فيش حد يعرف يخطب زي ما انت بتخطب وعندك لباقه ودارس اللغه ومش عارف ايه لا ما تغترش كل ذلك يخونك يخونك بعد ذلك يبقى الإنسان يتواضع على الله تبارك وتعالى وخد بالاسباب اتك على شي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى له المنبر كان بيتكى على جذع نخله جذع نخله يخطب عليه ويتكى عليه عليه الصلاه والسلام لو يا جوامع الكلم يبقى هذا الشيء اللي مجربه يعرفه لو النسان مثلا بيخطف في قطبة عيد أو شيء ممكن ما يكونش فيه شيء يتكئ عليه ممكن يبقى برضه مهزوش شوي حيث إنه لو مسك في شيء يتكئ عليه يدله سبات كذلك المنبر يمسك على المنبر أو شيء يحس بإيه بسبات أما الإنسان اللي هو يغتر بنفسه ده لا ده مش كويس لا عند الناس ولا عند ربنا ربنا يمقت على ذلك وأن يجلس بينهما قليلا يعني يجلس بين الخطبتين قليلاً. قول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ووقائماً، يفصل بينهما بجلوس. حديث متفق عليه. يبادلس بينهما قائماً، يجلس بينهما, يجلس بينهما قليلاً. طيب سلمنا نما خطب خطبة واحدة خلاص خطب, خطب واحدة ما فيش مشكلة. نسى. سلمنا ناسة إيه؟ والكلام الموضوع خد هو خطب خطبة خطب واحدة. الخطبة حكمة إيه؟ خطبة صحيحة، ما فيش مشكلة في زي. فين ابا أو خطب جالسا فصل بينهما فصل بينهما بسكت ماشي فصل ايه بينهما بسكته يعني عاوز يقول ان انسان مريض انسان مريض وبعدين خطب جالس خطب إيه جالس طب هو لو بيخطب قائم عشان يفصل بين الاولى والثانيه ها طب هو جالس اصلا يعمل إيه اباسكت إيه, إيه يسكت قليلا يفصل بينهما بسكته ليحصل التمييز بينهما قال وليست واجبة وليست واجبة لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين مغير جلوس سردوا الخطبتين زي ما اتكلمت من شوية على بعض كده مغير منهم إنه المغيرة و... و... بن بنكاع كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله لكن خارج هذه هذا النبي عليه الصلاة والسلام خارج الهادي هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يخطب كما كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلجأ لغير ذلك إلا العذر من إيه؟ إلا العذر من الأعذر وسن قصرهما والثانية أقصر لحديث عمر مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إنّة من فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة أطيل الصلاة وأقصر الخطبة ده حديث روى الإمام المسلم رحمه الله ده كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول سن قصرهما والثاني أقصر يعني الخطبتين يسن الخطيب إنهم يجعلهما إيه؟ قصيرتين ما يتباش الخطبتين الخطبة طويلة بحيث تملي الناس وتتعب الناس وبعض الناس إذا كسر الجمع كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله كسرت الإيه العذار يبدأ عندهم فلت ريح دا عنده سلس بول دا عنده الكلى دا بصدقة مية دا تعبان دا عنده برد دا مجهد دا عاوز روح حنان دا كان عنده وردية دا جاي مع الصلاة يبدأ الإنسان يعذر الناس يعذر إيه الناس يكون رحيم بالناس ما يطولش على الناس ما يطولش على على الناس بعض إخوانا ما برعيش هذه المسألة هو أهم شيء يطلع يمسك كأنني مسك المايك كأنني مسك جوهرة يفضل يجعر في الخطبة ويفضل يتكلم لا لا لا راعي هذه المسألة واخد باك راعي الناس راعي. حتى لو الناس سكت حتى لو الناس ساكته واخد بالك الناس بتبقى ساكته مؤدب يبقى ما تستغلش الفرصه طالما مؤدبين هتاخده فوق دماغكم ووجعتكم ساعه واتنين لا انا اسمحلك بعد كده بعد كده مش هنسمحلك خالص يبقى الغرض المقصود راعي المساله ديت ان الإنسان يحاول بقدر المسألة. اللي تحت ممكن يكون مريض ممكن يكون تعبان ممكن يكون كبير ممكن يكون زعلان منك في الغرض المقصود انت ما تزهقوش ابدا يبقى ايه ما تطولش ايه ما تطولش عليه ولا درس خلاص الدرس براحتك الدرس براحتك احنا مش هنلزمك احنا مش هنلزمك بالحضور انت بتدي الدرس مختار لكن الخطبة ما انتش مختار ده فرض واجب عليك لابد ان تأتي فرض واجب علي خليني اديه لمرتاح خليني اديه وانا مبسوط مرتاح ما تشقش علي يبساعة واتنين وبعض اخواننا بيخدوا بساعة ونص ساعة ونص. أنا بس طالب ساعة ونص يقول في بعض أخوانا بيجيب ساحتين لرابعة. أنا مش عارف ساحتين لور ربعي. ويا ترى حتى نووريتي يعني أودي مثلاً إنه لبقة أو شيء. هو عملي ليت يوجن فوق اللي هو عارف يوصل ولد اللي تحت عارف يفهم. يبقى إحنا تابعنا، إحنا بنعجن في بعض. يبقى المفترض إن أنت ربع ساعة ونص ساعة وينزل وخلاص. وينما بتطلعش خلاص يبقى إيه أفضل. يبقى صن قصرهما والسنين أقصر. ودا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن صلاة صل... إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته خطبة ما إن شوف ما إن ما إن عكس المظن ما إن عكس المضن الماء إنه اللي هي معنى العلامة دليل على الفقه علامة على الفiq إشارة إلى الفiq فقيه كان في الخطب النبي صلى الله عليه وسلم كله وبكر بكر وعمر وعثمان اللي كان يعد الخطب بتعد الكلام نفسه كان معدود الكلام نفسه كان إذا عدده العاد إحصاء إذا عد العاد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ولا في دروس يحصيه كان معدود يبقى لو انت جمحت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها أو شيء الخطبة كانت بتاخد من عشر دقائق لربع ساعة لا ما كانتش بتكامل ربع ساعه 8 عشر دقائق 10 دقائق بالكثير خطب النبي عص وقت يا جماعه يتكلم كلام يسير ويعطي المعنى الايه الكبير يبقى الخطبة لا تكون مطيلة بحيث تكون مملة ولا تكون برضو نية قصرة بحيث تكون مخلة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قوتي يا جوامع الكلم لم تقوتي يا جوامع الكلم حتى لو أنت ضريح في اللغة العربية بعد الخطة بعرفهم كان يجى في أرغس على المنبر يجا مغرور بنفسه يجى في أرغس على المنبر أماشي أرغس براحتك ولكن يعني الضلاعة والمتالة اللي أنت فيها في اللغة العربية هتخونك بعد كده. هتخونك بعد كده. فهو كان يعني إيه مغرور بنفسه، يعني درس له عربية كويس، اكتبها وعنده لباقة شوية، وسبك الكلام، وبيش يعر وبتع، يعني مغرور في نفسه، مغرور في نفسه، كان بحضر الحطب وهو مش على الطريق. ماشي؟ النهاية الصراحة إحنا منعرفوش. ما نعرفوش، ما نعرف هذا الشيء. ولكن الغرض المقصود، مهما تكون متين لابد ان تراعي مثل هذه الاداب ومثل هذه الأشياء. قصر الخطبة أنت وحاول تحضر الخطبة كويس حاول تحضرها وتعنصر الخط تعنصر الخط بعض اخواننا يخطب خطبة طويلة جدا جدا يحضرها في ثلاثة أربع وعشرين صفحة وبعدا مش عارف يلم الخطبة مش عارف أولها ايه ونصها ايه وربعها ايه يبدأ منين يقف يقف وبعدين عشان يفتكر يفضل يعيد وزيد يعيد وز ما تعيد وزيد ما انت تتمل الناس تحت الناس هذي يا منك تحت وتتعب تحت يبقى انت عنصر الخطبة وحضرها كويس وخطبها مع نفسك في البيت تطلع على كرسي اطلع على منبر في جامع لوحدك اخطب الايه اخطب الخطبه ده كلام فعلا ده كلام عملي ده كلام عملي مش هزار ولا مزاح ده كلام عملي خلي زوجتك تقعد قدامك وعيالك يقعدوا قدامك واخطب الخطبة مرة واثنين اخطب الخطبه اول مره اقعد ف نص ساعة ثاني مره نفس الخطبه خليها ربع ساعة ثاني مره هي نفس الخطبه خليها في 10 دقائق عود نفسك على كده عرفت تأتي بهذه بهذا الاسلوب هتنجح في الايه في الخطبه لكن ان انت بخطبة كلها ما تقدرش ما نا ما تقدرش تجيب الخطبة في نصف ساعة عمرنا ما نقدر نجيبها في ساعة لا تخطف فاشل يبقى الغرض المقصود إنت خليه اللي انت خطبتها في ساعة هي نفس الخطبة أخطوها في ساعة هي هي أخطوها في نصف ساعة هي هي أخطوها في ربع ساعة هي هي واخد وخذ لم الخطبة وضغط الخطبة وعناص الخطبة بحيث يدك يديك متانة في في الخطب وعود نفسك على مثل هذا على مثل هذا الشيء والمنبر برضه له وضعه يعني المنبر له وضعه زي ما احنا كنا بنكرر ما تغترش بنفسك ولا تغتر بعلمك تخونك والله قال وسن قصرهما والسني اقصر ولا باس أن يخطب من صحيح أشوف الكلام إذا كنت زي حالتنا كده هتحتاس ومشارف تجمع الخطبة ومراف أولها وأخيرها إيه وتسحب منك والناس يعني هتمل لا إذا بعض أخوانا زقروط لكم مرة اللي فاتت طلع فعلا ظل بتاع عشر دقوق ربع ساعة بدون مبلغ فضل أول كلام كتير هقول إيه ولا اللي إيه ولا هو إيه ربع ساعة حد الناس ما طرش تحت واحد قال له قول أي حد وينزل واخد بره فسبحان الله تبى ده يعمل إيه ده يعمل إيه لا ده يخطب من صحيح أفضل يخطب من ولقة واخد بره يعنصر وشيخنا الكبار بعضهم بيعمل كده معظم بيعمل هذا الشيء يبقى ممكن الإنسان يكون عنده علم وإنسان منظر وإنسان عالم بس لا يوجد الخطب لا يوجد الخطب زي ما إحنا قلنا فرج بين الخطيب والعالم والدعية والفقيه والمنظر ده بخلاف ده بخلاف ده طبعا إحنا عشان مش فاهمين فكل واحد كل واحد عندنا كل واحد واللي بطلع يخطب خطبطين وكلامه لابقه وبتاعمه فكرانه علم علام بحر فهام لا تمام إبقى ده شيء ده خطيب ده فقيه ده كذا إبقى الإنسان يراعى مثل زل إيه هذه ما تكسيفش ما يتحرج الناس يقولوا عليه إيه مش عارف يخطب يخطب من ورقة يا سيدي سبحان الله ما فيش أي مشكلة خاله يخطب من ورقة بلاش مكسوف بلاش ماشي معناه درياء بلاش ما خد قد يحب تعاملك خلاص يا سيدي حط الورقة في جيبك وعنصر وخد بلك وبعدين تطلع الورقة في العناصر ودخلها تي ما فيش مشكلة ده أفضل لك بدل ما إيه بدل ما أنت تفضل تطلع وتنزل وخد بلك وتروح وتيجي وتردد الكلام يبتمل الناس باس أن يخطب من صحيفة ك في الصلاة من مصحف يعني عاوز بقول بقص على إيه إذا كان الصلاة يجوز إن تقرأ من مصحف يبقى يجوز تخطب من صحيف من الصحيف. لكن طبعا من مصحف فين صلاة إيه صلاة النافلة صلاة النافلة أما الفريضة ما سبج ما سبتش النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك صلاة بل جمهور أهل العلم جمهور العلم يعني بيذكروا إني أقرأ من ال من الـ الصلاة من المصحف باطل جمهور أهل العلم على هذا الشيء اللي بصل المصحف بسلطائه باطلة يعني ولا يتبين لي وجهه قال يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه يسمع ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء وتحرم من قامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة ضيق وبعد وخوف فتنة يحرم الكلام والإمام يخطب يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمع يسمع هو منه بحيث إيه يسمع لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت إب الإنسان يحرص ان هو إذا خرج المي... الخطيب على المنبر يقبل عليه بوجه كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون معه عليه الصلاة والسلام يقبلون عليه بوجه يتوجهون إليه ويقبلون إليه. اللي جالس كذا هي مقبل عليه اللي جالس كذا ممكن إيه يضير نفسه ويقبل إيه ويقبل على الخطيب وده اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام طيب الممكن إن إنسان يتكلم ممكن إنسان ابنت بيتكلم أو حد بيشوش في المسجد وقوله اسكت يا حبيبي قعد يا ابني لا ما ينفعش هذا الشيء إذا قلت لصاحبك أنصت ماشي والإمام يخطف فقط لغوي طب أنصت ده أمر معروف أنت بتأمره بمعروف ومع ذلك إيه سماها النبي صلى السلام لاغو يبقى وما اللغة فلا جمعة لا ما اللغة في جمعة لا يبقى كونك تلغ وتتكلم يبقى منك سواب جمعة إما لك سواب يعني لك صوب صغر، لك ان انقلبت الجمعة بالنسبة لك صغر يبقى انت ملكش سهوب الجمعة يبقى تحرص على مثل ذا سلمنا فيه اطفال فيه صبية صغار فيه اطفال بتكلموا في المسجد وبتعمل وبت... ايه انت اتسكتهم اشارة بلا ايه بالاشارة بس بالاشارة لكن لا تتكلم لا تتكلم ولا ترفع ايه ولا ترفع صوت برضو بننبه على بعض اخواننا اللي بقى بالتسجيل وبالكاميرات وبالتاع وبال... لا انت ممكن تتك على الزرار ما أول مرة وخلاص وتسيبه لكن ممكنك بقى تفضل تلعب فيه طول الخطبة لا يبقى الإنسان يبقى اللي بيحرك سبوع اللي بيلعب فسوعو بيلعب في التسجيل بيلعب في المحمول في الخطبة يعني قد يكون له خطبة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أنت لا تفعل مثل ذل إيه الشيء برضه إن لو اضطرت مثلا للقيام خلاص إنسان ممكن يقوم أو شيء ما مشكلة الحركة عاوز زرحو الحمام بتفش مشكلة لكن عشان تفضل مسك التسجيل او شيء تفضل تعمل فيه والزراير وكذا الحركة يعني تبطل عمل الإنسان وتضيع ثواب الإنسان خاصة في صلاة الجمعة قال يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما يباح إيه اللي مباح الكلام يعني إذا سكت بينهما يعني بين إيه بين الخطبطيين هو سكت الآن لا بتكلمش يبقى ممكن لو أخوك احتاج منك شيء أو انت احتاجت منه شيء تكلمه ده مع الحاجة وما تفتحوش المسألة فتحوش المسألة لأن الناس بيأخذوكم قدوة يب بعض الناس جالس في المسجد مش فاهم ولا هو عرف سنة من شرط من واجب. فشايف الأخين بتكلم مع بعض والإمام إيه ساكت بين الحبطين خلاص بعد ما يقوم يتكلم الخطيب هو يبدأ يكلم لفريح تريد تكلمه وقولك يا عم أنا شايف مشايخ شايف مشايخ بتكلم في الخضم هو معزور هو معزور انت اللي إيه إنت اللي مش معزور بنت بقدر الحاج بقدر الحاج. هو الإمام خطب الخطبة الأولى جلس وخطب لك وفي خطبة الصراحة وجلسة الصراحة يبقى جزء الإنسان يتكلم إذا احتاج إلى ذلك والأصل السكوت سد للزريعة الأصل السكوت عشان لا يراك إنسان آخر فياقتدي بك وهو مش عارف لإيه الحكم الشرعي لكن من ناحية الحكم الفقه وحكم شرعي تباح إذا سكت بينه الصورة الثانية المباحثة الكلام إيه على قول الحنابل خلافة للشافعية قال أو شرع في دعاء أو شرع في دعاء لأنه غير واجب هذا كلامهم فلا يجب الإنصاط له ده كلام الحنابلة ماشه مسألة مختلفة فيها مش متفق عليه عاوز يقول يعني الدعاء هو بيدعو شرع في دعاء لو الإيماء الخطيب بيدعو طيب خلص خطبه وبدأ يدعو الدعاء ده ترى حكم إيه؟ على كلامه هنا سُنّة، على كلامه هنا يجوز الكلام كلام المأموم اللي جلس تحت والإمام يدعو. والله المسألة دي مش متفق عليه، مش متفق عليه، ولا نستحب ذلك ولا نستحب ذلك إسكت من أول ما يطلع الإمام يقول إن الحمد لله لحد ما يقول أقم الصلاة يبقى اسكت لا تتكلم، لا تتكلم، لا بين الجلبتين ولا بين الجلساتين ولا بين شيء حتى في الدعاء لا تتكلم عند الشافعية. بيذكر فيها قولين وبيأمر الإمام النووي رحمه الله أن الدعاء واجب من الواجبات فالإنسان لا يتكلم لا في الدعاء ولا بين الإيه ولا بين الخطبتين قال أو شرع في دعاء وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد. تحرم إقامة الجمعة. شوف اللفظ تحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من إيه؟ في أكثر من موضع في البلد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمع واحد ده صحيح طيب الأمر ده الآن يصعب عشان إحنا نطبك هذا الأمر الآن مش أقول لك يصعب مستحيل مستحيل نجمع الدنيا كلها الناس كلها ونجمع أهل محلة كلها في, مك... في مسجد واحد فين الجامعة اللي هيسع هذا الشيء فين الجامعة اللي هيسع هذا المكان وأهل محلة لكن احنا ما نقدرش ناخد بالإن... بهذا الشيء يعني بكلام الإيمة وكان ده قول جميل أهل يعني. قول جميل أهل العلم على هذا الشيء وإن كان في يعني يخالف الجمهير واضطر اصلا اضطر أيضا باب الأمن العلمية جمهور متأخر الفقهاء جمهور متأخر الفقهاء من الحنابلة والشافعية والملكية إلى الأخذ بعدم هذا القول مع إن متقدموهم قالوا بالحرم لا يجوز لكن تضر متأخري جماهير أهل العيل من الشفعية متأخرين مش متقدمين منهم إلى القول بجواز تعدد الجمعة في أكثر من محله وفي أكثر من مسجد ليه ما فيش المحل الجامع يسع جماهير الناس لكن فيهم مسألة واقعية عملية نحب النبي عليه دي مهمة جدا يعني أحيانا بيكون فيه مسجد زوية ويكون في نفس الشارع أو الشارع اللي بعده زاوية تانية وبعده شاعر عين ثلاثة في زاوية تانية طب يا طرى الأفضل إيه نفتح الزوايا كلها في الجمعة ماشي وتبعث الأخف لن نخطب هنا والأخف لن نخطب هنا والأخف ولا يا طرى زاويتين وهي زاوية واحدة بس لنجمع فيها الناس أيهما أفضل أيهما أفضل زاوية واحدة بس على الكلام ده إذا كان جميل أهل العلم مع الحرمة على الحرمة ماشي يحرم هذا الشيء يبقى اللي بيحصل من الأخوة غير صواب اللي بيحصل من بعض الأخوانا غير صواب عندك كذا لك لا ما أفضل ما هو برضه عشان طب ليه أنا عن نفسي خطبت في مسجد في نفسي سبحان الله ده حصل معي أنا خطبت في مسجد في نفس الشارع المسجد ماشي فتحوا في نفس المزمه فقول قلت أخوانا يعني إيه الصواب يا تفتحوا اللي هناك يا تفتحوا ده يفتحوا واحد لكن تفتحوا الاثنين هتفرجوا الناس في نفس المز... في نفس الشارع وبعدين بين الشارع وبين الجامع والجامع خطوات معدود خطوات معدود فتنظر في المسجد ده 3-4 وتنظر في الجامع ده 5-6 تب ليه تم تجيب دول معدود يبقى الزوايا اللي هي تحت البيوت الزواج الصغيرة يبقى الأصل أن تغلق الأصل تغلق والإنسان هيروح الجامعة الفلانة هيروح الجامع اللي هو الأصل فيه يجمع الناس يجمع عدد كبير وده كلام النبي, على الصلاة. كلام النبي عليه الصلاة وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن كل ما ازداد العدد في المسجد كل ما كان أحب إلى الله تبارك وتعالى صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة واحدة وصلاةه مع رجلين أزكى من صلاة مع عليهم مع الرجل إبا كل ما كسر العدد كان أفضل إلى الله وأحب إلى الله تبارك وتعالى فإخواننا مثلا الزوايا لا ده أنا متعود أخطف فيها ومش عارف ليه وعشان أحب الناس في الصلاة وليها رواد يا سيدي خلاص قال الروادك يروح مع الدمعة التاني وخذ مش مهم انت إنتخار فالغرض المقصود نفقه مثل هذه الأمور ودي برضو ممكن تحصل يعني في الأرياف أو ممكن تحصل برضو في المدينة عندنا هنا كتير أكثر من الأرياف لأن كسرة الزوايا كسرة ودي مش حلو على فكرة يقولك جمع وقطع ومن بين الله مزجدا ماش ابني براحتك لكن دي مش حلو كسرة الزوايا وكسرة تعاد وتفرق الناس مش شاء الله أن تجمع الناس الأصل إيه أن تجمع الناس طيب يقول تحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة أو إلا لحاجة قضيق وبعد وخوف فتنة بالأصل الناس كلها تجمع في مسجد واحد إلا لحاجة قضيق ضيق المكان يعني وبعد إنسان بيته نائي وبعيد جدا عن المسجد ولا سيما إنسان كبير أو شيء يصعب عليه هذا الشيء وخوف فتنة وخوف إيه وخوف فتنة <تصفيق> لأنه تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعاً قالوا في الكافي والمغني. وقال عطاء إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. قال كل قوم مسجد يجمعون فيه، يجمعون فيه. لكل قوم مسجد يجمعونه إيه؟ يجمعون فيه. يجمعون فيه قال فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيح نشوف إن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيح لفهم منها إيه باللحق إيه باطل باطل ماشي بس البطلان دمعه دليل؟ عشان نجرؤ ونقول بالبطلان ما فيش دم هو وجهه إيه قال حصول الاستغناء بها فانيط الحكم به يعني نقول كده بس لا لا ودي من دليل عشان وان كان من باب الامانه العلميه لا اما الاربعه لاذاشه لا اما الاربعه ليه؟ على هذا الشيء من المتقدمين لكن ال لجمير اهل العلم المتقدمين على راسهم ال اربعه على هذا الشيء لكن عشان نقول بالبطلان بالبطلان يبقى يعني تبطل انت صلات ايه كثير من الناس لكن البطلان يحتاج إلى دليل ويرجع عدم الايه عدم البطلان قال ومن احرم بالجمعه في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمع دي برضو مسألة فقهية نحب نعرفها ان ممكن إنسان يأتي متأخر يدرك سجدة يدرك ركعة يدرك ركوع طيب يا ترى أدرك ركوع وسجدة في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية يا ترى هو أدرك أول الخطبة ولا نص الخطبة ولا أدرك الإمام وهو في في الصلاة في الركعة الأولى ولا في الثانية قال من أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة إيه ركعة واحدة أتم جمعة رواه البياقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا من أضرك ركعة من الجمة فقد أضرك الصلاة إذا من أضرك ركعة من الجمة فقد أضرك الصلاة إذا حديث صحيح وفي لفظ فليضف إليها أخر يعني بالصلاة ركعة هات إليها أخرى ما تجبش أربعة ركعات لا هات إليها إيه أضف إليها أخر وعنه مرفوعا من أضرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أضرك الصلاة إذا حديث متفقين متفق عليه طيب يبدأ حكم فقه حكم شرعي اللي يدرك ركعة يبي يأتي بيه يأتي إليها يضيف إليها إيه أخرى طيب اللي يدرك أقل من الركعة يدرك أقل من الركعة يعني جاء مثلا في السجدة في في السجدة في الركعة الايه إيه الثانية متخيلة فتبى فرك الايه الثانية ماشي يا ده أدرك ايه ده أدرك أقل من الركعة قال وإن أدرك أقل نوى ظهرة نوى ظهرة وقال أبو إسحاق بن شاquil لا ينوي جمع لالا تخلف نيته نية إمامه ثم يبني عليها ظهرا لأنها فرض أو فرض من وقت واحد قالوا في الكف من أن أقل من ركعة يبقى يضيف إليها إيه يضيف إليها أربع ركعات يضيف إليها إيه أربع ركعات يبقى هو ما أضركش جمع الآن ولكن أضرك إيه أضرك ظهر أضرك ظه كلامه هنا إن أضرك أقل نوى ظهرا يبقى إن أضرك أقل هينو بقى هينو جمعة ولينو ظهر ينوي ايه ينوي ظهر قول أبو صحاق بن شاقيل لينو جمعة يعني, يعني لألا يخالف نية ونية الإمام لا يجوز على الراجح أن يخالف المأموم نية ايه نية إمامك كما قدمنا قبل ذلك في الأيه؟ في أبواب الصلاة قال وأقل السنة بعدها ركعتها دي برضو مسألة أخرى أقل السنة بعدها ايه بعدها ركعتها لأنه عليه الصلاة والسلام صلى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يبقى أقل السنة بعدها ركعتين يبقى يطر في سنة قبلية ما ذكرهاشين ما ذكرش في سنة قبلية هو دخل في البعدية على طول طيب أقل السنة بعد ركعتين تبين السنة القبلية تبين السنة القبلية ما فيش الجمعة سنة قبلية امال دي احنا بيشوف الناس كلها بتصلي صلاه سنه وفي الحرم يصلي قبلية سنه قبليه يبقى يعني ولا ايه هتبقوا احسن من في الحرم يعني والله احنا على حسب حديث النبي عليه الصلاه والسلام حسب الايات والاحاديث هي الجمعة الاصل فيها اذان واحد بس اذان واحد بس كان بلال ياخذ في الاذان والنبي على قائم عليه الصلاه والسلام قائم على على المنبر يفرغ بلال من الاذان ثم يبدأ يشرع النبي الصلاه في الخطبة مباشرة يبقى ما فيش ما في الصلاة قبلية ما في السنة قبلية يعني ما في السنة قبله يا شيخ محمد يعني أنا عشان أروح أول ما رح المسجد أقعد بالك. لا صلي. صلي ولكن هتصلي من السنة قبلية للمسجد وللجمعة ولكن صلاه مطلق نفل مطلق ماشي النبي الصلم يقول فليصلي ما كتب له صلى ما كتب الله لو نصل أو صلى ما كتب له يبقى يجوز الإنسان من أول ما يخش المسجد إلى أن يصعد الإمام على المنبر يصلي يصل إلى أن يقول الإمام إن الحمد لله وهذا اليوم لا يستسم منه النهي يستسم بخلاف يوم الجمعة في نهي النهي أمتى حين استقل الظل بالرمح تكون الشمس عمودي يعني قبل صلاة الظهر بما لا يصع ركعتين كما أخبرنا كما ذكرنا قبل ذلك لكن يوم الجمعة لك أن تصل إلى أن يصعد الإمام عليه على المنبر ويشرع في خطبة الإيه في خطبة الجمعة لكن الصلاة قبلية بنية سن قبلية للم للجمعة ما في سن قبلي الجمعة لكن في سن بعدين يبا إخواننا اللي بيصلوا يبا نفل مطلق نفل إيه نفل مطلق يصلي <تصال> ما كتب الله له أن يصلي يصلي ركعتين وسلّم ركعتين وسلّم يصلي أربعة على بعض ستة على بعض ما فيش مشكلة فازر إيه فازر شيء ولكن ما فيش سونا قبلية ولكن بنية النفل المطلق مسألة برضو مهمة جدا بننبه عليها يعني يعني مشهورة وموجودة بيننا وإخواننا كتير منهم بفعلوها بدون يعني علم أو شيء الفرق كبير جدا يا اخواننا بين المسجد والشارع بين المسجد والشارع الجامع اسمه مسجد ماشي له أحكامه وله أدابه وله وضعه الشارع مجان الشارع لو سمى مسجد ولو سمى ايه مصلى ولا شيء طيب يبقى الجامع ليه حكم والشارع ليه حكم بعض اخواننا يعني إحنا قلنا الآن ما في الصلاة قابلية للجمعة ما في الصلاة قابلية في نفل مطلق في نفل إيه؟ نفل مطلق طيب بعض إخو... بعض بيأتي والإمام على المنبر الإمام بيخطب على المنبر وهو بيخطب على المنبر يدخل المسجد فيصلى ركعتين ده المستحب يصلى ركعتين وتجاوز فين ده شيء صواب طيب بعضهم بياتي والخطيب يخطب وهو بيصلف وهو ايه بيجلس في الشارع يعني هيقعد في الشارع بره الجامع مكتظ بالناس مزدحم مش هيعرف مكان فيه فهو في الشارع يعمل ايه يصلي الشارع ركعتين ده خطا ما يصلش ركعتين المسجد اللي في الشارع لان المسجد يسمى مسجد يسمى جامع يبقى تحيه المسجد ماشي تحيه تصلي ركعتين المسجد لكن في شرعتين تحيه الشارع تحت الشارع ما فيش تحت في شيء. تقول لي ما أنا قاعد فيك حكم حكم المسجد لا أقول لك لا مش حكم حكم المسجد يبقى أنت جت والإمام يخطب وأنت تصلي في الشارع يبقى إجلس في الشارع يبقى أنصت الخطبة سمع الخطبة واجب سمع الخطبة واجب اجلس وأنصت ليه الخطبة إمتى تصلي إمتى تصلي لا الكلام ده لو ما كان مش في الشارع ما. لو كان المسجد وفيه أمام المسجد فناء فناء مضرب عليه بصور مضرب عليه بحديد بشيء معروف إن الم المكان اللي أمام المسجد داخل المسجد وفي حكم المسجد يبدأ يصح تعتكف فيه تصلي فيه ماشي لكن كون زي ابن تيمين مسجد نضرب مثال الواقع عند ابن تيمين عندنا الشارع الأمام ابن تيمين ده داخل المسجد ده مش داخل المسجد خواه بعض اخوانا شوفهم كتير واخد بلك والخطيب شغال بالله أكبر وصلى ركعتين. ركعتين ماشي خد التاني ان هو برضو احيانا نكون يكون الازم بيأزن بعض اخوانا يفضل واقف كده دي هنقولها في المسجد وهنقولها بره وركز معي عشان ما تخلطوش الأحكام على بعضها. بعض إخواننا كتير من إخواننا وهون إيه إخواننا اللي هم إح إحنا مش مش حد تاني. أشي الناس اللي بره ما مسكي إحنا اللي بنعمل هذا الشيء. كل واحد بقى مفك... بيفتي نفسه بالفقه بتاعه واللي هو وخذ وبدأ إيه يبدأ إيه تأول ويتكلم ويقيس بتاعه. فالغرض المقصود يبقى في المسج يبقى في المسج. الخطب بيؤخ الأذان بيأذن. أذان بيأذن هي عقوبه إيه أذان الواحد هي عقوبه إيه عقوب خطب. فتلاقي أخوانا دا فاضل وقف إيه وقف. إيه؟ يردد الأزان لحد ما خلص أزاء ويبدأ الخطيب يبدأ يشرع في الخطبة يبدأ يصلي إلى السن هو في الجمع ولا برا في المس ده خطأ برضه ده خطأ ما الخطأ ليه ما نصلت حتي المس يبقى متى يأتي والمؤزن يؤزن ما تنتظرش تردد الأزان لا صلي إلى صلي يصل ليه تردد الأزان سن سمع الخطبة واجب فرض واجب يا يوم الذين آمنوا إذا نود إلى من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله قيل ان الخطب مشين فسع اللي ذكر البيت يب سمع الخطبة فرض واجب سماع إيه؟ فرض واجب ويحرم عليك أن تتكلم في إيه؟ فيه يب أنت الأذان سن الأذان سن سمع وتردد ترديد الأذان سن يب أنت ما ت ما ما تقدمش السن وتركته دي أحكام فقهية. لازم إحنا نفهم مثل هذه الأحكام يب إخوانا اللي جاتوا والأذان بيأذن ودخل المسجد يصلي مباشرة ما ينتظرش الإيه لحد من الأذان يخلص إيه بحيث إن هو على ما يخلص أزان يكون هو بدأ في شرع في الخطبة يسمع هذا الفرض الواجب اللي عليه اللي هي سماع الخطبة تبضى في المسجد تبضى في الشارع هايب الحكم إيه ها يعود بس من باب أولى يجلس ماشي من باب إيه من باب أولى خلاص كده لأن خارج المسجد ليس من إيه ليس من المسجد ليس من المسجد لأن بعض إخواننا بقى في الجامعة أو برة يفعل هذا الشيء هذا خطأ فخلي بلكم منه يبقى الشلال لحكم والجامعة لحكم آخر يبقى أقل السنة بعدها ركعتين ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين طيب أكثرها كم؟ قال ست أكثرها ست لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات أربع ركعات ده حديث رواه الجماعة إلا البخير يعني مولود في مسلم يعني والسنوان الأربعة رواه الجماعة من الجماعة؟ الجماعة اللي هما مين؟ اللي عارف يرفع الصبوة كده؟ عارف الجماعة يرفع الصبوة قول عم بشكل جماعة يزاكم الله خير مين بقى أصحاب السنوان الأربعة؟ أشيشو طي واحد يقولهم بالترتيب واحد يقولهم بالترتيب كده نعم نعم أبو داود والنساء والترميزي وبنماجم إزاكم الله خير طي يبقى واحد يقولهم لي على بعض بقى الجماعة على بعض كده أبو داود وإيه والنساء والترميزي اسم النساء فتح فتح النون مش كسر النون لسبة النساء للنساء لكن اسمها نس قره نس طيب ال دره رواه ها ولا الله خير طيب رواه الاثنين متفق عليه ها البخاري ايه البخاري ومصر. ماشي اسمه متفق, متفق عليه ماشي او صاحب الصحيح مش اول شيخان او الامامان دول كلهم ايه معنا متفق, متفق عليه ماشي طيب متفق عليه في الحديث ماشي يبقى البخاري ومصر. متفق عليه في السيرة الاصطلح بتاع الاصحاب السير والمغازي يقول لك متفق عليه تقرا في سيره ابن هشام او غيرها يقول متفق, متفق عليه يعني معنى متفق عليه ابو بكر وعمر في السير والمغازي اما متفق عليه يبقى ده صار العلم او فن الاصطلح اتفق عليه في السير والمغازي معنى ابو بكر وعمر في المصطلح معنى الايه البخاري ومسلم خلاص كده هنا هنا في الكتاب ده أم قال الشيخ تقي الدين بمعنى ايه مين تقي الدين ابن تايمين خلاص كده ابن ايه ابن تايمين كتب تانية ما تقرأ في كتب الشافعية تقية الدين مش معناه ايه مش معناه ابن تايمين ماشي مش معناه ابن تايمين يبدأ كل كتاب اللي ايه للاستلاحات الخاصة طيب <تصفيق> قال اكثر واست قال يعني في حديث ابي هريرة مرفوعا اذا صل احدكم الجمعة فلي صل بعدها اربع ركعات طيب الحديث قال اربع ولا ستة قال ايه اربع ركعات ايه بفن الستة نشوف ايه قال في المجموع ست ركعات طب لفكته زين ست ركعات كيف تلفق؟ قال ركعتان من فعله وأربعة من أمره كلام ده لا كلام ده كلام خطأ كلام خطأ فعل النبي صلى ما تحطش على أمر الفعل ما تحطش على أمر الفعل شيء والأمر شيء تاني ده ده خطأ ده مش صواب ماشي ولكن هو يب إذا صلى أحدكم الجمعة فيوصل ست ولا أربعة أربع ركعات، ما فيش رواية جاتي ستة ركعات عشان تلو... تلفق... تلفق قول مع فعل يبقى اثنين واربع يبقى ستة خطأ يبقى الصواب هي أكثر, أكثر السنة ستة أي أربع ركعات إذا صلى الإنسان إيه يعني بعد الجمعة في الوصول لأربع ركعات ويجوز أن, على على أن يقتصر على ركعتين يجوز أن يقتصر على ركعتين ويجوز أن يمد في وصول لأربع ركعات لكن ست ركعات لا ست ركعات قل سنة عاوز تصلي صلي, صلي ما فيش مشكلة ولكن ما تنسيبش زلك النبوس صلي ما تقولش كان من هادي النبوس أن يصلي ست ركعات يبقى فرج بين اللفظ اللفظ مقصود يا أخوان كونك بتدرس فقه لابد أن تميز بين الألفاظ هل يجوز أني أزيد أصلي أكثر من أربع ركعات يجوز يجوز من أحد الجواز يجوز لكن هل يجوز أنك تقول من هذه النبي السلام وسناتك أنه يصلي بعد الجمعة ست ركعات لا ما تنسيفش زلك النبي السلام زي إحنا ما قبل ذلك قدمنا في أبواب الطرق إنسان دخل خلاء فقال الح... بعدما طلع قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني يجوز له يزلك يجوز. يا زلك ولا ما يجوز الحديث ضعيف حدث ضعيف يا جزء زي ما حدث ضعيف ده باب الدعاء ده من باب الدعاء مفتوح يا جزء أن تدعو بما شئت بما, إيه بما فتح الله عليه لكن الخطأ تقول كان من هذا إذا خرج قال ذلك لأ نوجفك نقولك ده حدث ضعيف لكن طالما باب الدعاء باب الدعاء مفتوح في المسألة كذلك أنت عاوز تصلي ميت ركعة بعد الجمعة صلي إن شاء الله تصلي أربعة ركعة لكن السنة إيه أربعة ركعات. عاوز تزيد ما تنسيش ذلك النبي السنة برضه زي ما قدمنا في المسألة في صلاة الإيه ترويح ترويح قلنا أكثر الترويح كان 11 عشر تركة حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنه قالت ما زاد رسول صلى الله عليه وسلم دي مسألة مهمة جدا انت بتدرس فقه لقديم أنت يعني تعلم إنه عائشة رضي الله عنه تقول ما زاد رسول صلى الله عليه وسلم أو ما كان يزيد رسول صلى الله عليه وسلم على 11 عشر تركة في رمضان ولا غير كان يصلي أربعة لا تسر عن طولهن وحسنهن شوف طولهن وحسن في الكم والكيف ويصلي أربعة لا تسر عن طولهن وحسنهن ثم يوتر بين بثلاث، طيب، جماهير أهل العلم، بالأم والأربعة على جوز الزياد، تصلي عشر ركعة، تأتي الركعة، أهل في ركعة. يجوز مثل هذا الشيء، بس سنة 11، سنة 11، ما بتقولش النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد ويصلي أكثر من 11، لا، هو كان يصلي 11 فقط، ولكن في الكم والكيف، لا تسأل عن طولهن وحسنين، دي نفس الصورة كان يصلي أربعة، كان يصلي أربعة وحين كان يقتصر على, على ركعتين. احنا ذكرنا إن الصواب هم إيه اربع ركعات فقط والسنة ولكن يجوز الإنسان إيه يزيد أكثر من ذلك تصلهم في البيت ولا في المسجد سواء صلاتهم في البيت ولا صلاتهم في المسجد ما فيش مشكلة وين كان بعض الفقراء يقول إذا صل في المسجد يصلي ركعتين وإذا صلى في البيت يصلي إذا صل في المسجد يصلي أربعة في البيت يصلي إيه ركعتين قال سن قراءة سورة الكهف في يومها وأن يقرى في لام أرفلامين السجدة وفي الثانية هلأتى وتقراه مدومة عليهم السورة إيه؟ سن قراءة سورة الكهف في يومه أبي استحب الإنسان يقرأ في سورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها أضاء الله له من النور ما بين الجمعة إلى الجمعة كما صح حسن ذلك الشيخ الألباني رحمة الله إيه علي. وإن كان بعض المعاصرين يضعف هذا الحديث يضعف هذا الحديث يعني الحديث بين علماء الأصول الأصول الحديث مش متفق عليه في الصح البعض يضعف والبعض الصحيح لكن على قول من يقول نأخذ بفضل الأعمال يقرأ يقرأه ما فيش مشكلة يبقى يضيء الله تبارك وتعالك يعني النور ما بين الجمعة إلى الجمعة سواء قرأتها من الليلة أو من الإيم في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة الليلة تبدأ من أمتى من غروب شمس الخميس يبقى بغروب شمس الخميس يبقى جزء الإنسان يقرأ صورة الكاف ويكتفي بذلك. لا والله هو عاوز يقرأ في إيه؟ يوم الجمعة خلاص يوم هيبدأ من فجر إلى, إيه؟ إلى غروب شمس يوم الجمعة سواء قرطاه في الليلة أو في النهار حصل لك هذا الأجر على قول من وصاحح الحديث والعلمة الأرباني رحمه الله قال وأن يقرأ في فجرها ألف لامي من السجدة وفي السنة اللي أتى. نص عليه الإمام أحمد لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله هذا حديث متفق عليه أن يقرأ في فجرها ألف لامي السجدة أن يقرأ عيد على سني يعني الإنسان يقرأ السجدة صورة السجدة في الركعة الأولى وفالركعة الثانية إيه هل أتعال الإنسان يعني صورة الإيه سورة الإنسان لكن راعي ونن يعني نحب ننبهه نو على ان السنة أن تقرأ ال ال ال الرك ال بكاملة الإنسان بكاملة لكن بعض الناس مش واخد باله بعض الناس بيظن ان المراد السجدة بس المراد المقصود السجدة لا هي مش المراد السجدة هي المقصود الصورة ولكن الصورة السجدة فأسجدة فتزد بالإيه نزد بالتبع مش بالأصالة يبقى بعض الناس ممكن يقرأ صورة تانية فأسجدة ويزدد يظن ان المراد السجدة ده خطأ فيش حد من أهل العلم سلفا ولا خلفا ولا قادما ولا حديثا ذكر هذا الشيء المراد الصورة نفسها نفسه فيها بداية الخلق وما يشوف أحوال يوم القيامة وما يكون وفي جمع الناس ويتكون الإنسان وده اللي بيحصل في يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخي الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة كأن الصور ديت فيها ما يكون في فيما كان أو فيما يكون يوم الجمعة وفيما يكون يوم القيامة فربنا أحب النبي وسلم أحب يذكرنا بالله يكون يوم القيام فتتذكر الزان بالصور دي تقرأ الصور وتتدبرها وتعمى فيها فيتضح لك ويستبين ما يكون ايه في يوم القيام لكن معظم المسألة بيعمل كده لا. ده هو بيجيب ايتين قبل السجدة وأيتين بعد السجد، و الله أكبر و ده خطأ، ده إيه ده خطأ لا تفعل هذا الإيه لا فعل. لا تفعل هذا الشيء وبجيب أيتين من سورة الإيه الإنسان، لا ده خطأ لكن الصواب إنك تقرأ الآية كاملة السورة كاملة السجدة و تقرأ الإيه و الإنسان كامل سلمنا إن إنت ماشي بالترتيب ماشي بالترتيب المصحف ماشي كل تقرأ ربع وبعدين في العشاء وبعدين في خلص الأعراف هتخش على الأنفال لك ذلك اقرأ بالترتيب فيش مشكل والله انت يعني مش ماشي بالترتيب يسنى لك عن, ايه؟ عن تأتي بهذه الصور طب والله مشق على الناس اللي بصل بيهم ناس كبار سنة وشي عشان اقرأ السجدة بكاملها والانسان يشقع الناس خلاص اقرأ السجدة اكسمها نصين على الركعتين ما فيش مشكلة اقرأ الانسان اكسمها نصين على, ايه؟ على الركعتين يبقى بحسب هذا الشيء لكن عشان نعمل زي معظم المساجد تعمل إيتين قبل السجدة وإيتين بعدها وتسجد لا هذا خطأ وليس من الإيه وليس من السن لذلك أهو قال تكره مدومة عليهم ليه لألا يظن أنها مفضلة بسجدة قالوا لإمام أحمد وقال جماعة لألا يظن الوجوب ده اللي حصل معي أنا شخصيا لألا يظن الوجوب يعني أحيانا كنت بصلي بالناس فكنت بصلي بالسجدة والإنسان وبعدين مرة ما صليتش ماشي. فبعض الناس قالوا صلى بطل الصلاة إيه بطل سبحان الله ازاي بقول لك الواحد دايما يحترم كامل الفقهاء والعلماء يعني ويدين لهم بكل أدب وكل احترام شوف قال قال جماعة العلماء ليالا يظن الوجوب بعض الناس بيتطرق ليه مثل هذا الشيء يظن إنه لو ما قرأش السجدة تبصلا بطل الصلاة إيه؟ الصلاة إيه بطل ودي قيلت فعل ده الصلاة كده بطل ال وقال إيه البتاع اللي أنتوا بتعملوها ديت من عملتوش إذا كده صلا بطل البتاع ما قرأش حتى السجدة يدل على الجهل اللي المركب يعني يفسو ان الإمام يستحب إني ما يدومش على صورة الإسجدة والإنسان قد تكون إن نظن البعض أنها واجبة أو شيء فعشان كده يخالف بين يعني هذه الإيه الصور طيب في كم سؤال كن بسرعة يقول سائل عندما يدعو الإمام في خطبة الجمعة فهل المصلين تأنيب عندما يدعو الإمام في خطبة الجمعة فهل المصلين التأمين يعني عاوز يقول والخطيب على المنبر بيخطب وبعدين جلس في الخطبة الأولى وبعدين في في في الآخر خطبة ماشي بيدعو هل يطرأ المأموم له أن يؤمن ولا يسكت لا المأمور لا يؤمن ولكن إيه؟ يسكت ولكن يسكت. عندما يدعو الإمام في خطبة الجمعة فهل مصل نعم يؤمن لأنه دي بخلاف إيه؟ يؤمن المأمور لكن دي بخلاف الصورة الثانية الصورة الثانية اللي هي الإمام يجلس في ال الخطبة الأولى معظم الناس بتلوم يعملوا إيه يادعو لا ده ما فيش دعاء ولكن دي سمة يسمى, يسمى الفقى جلسة الصراحة حص بالإمام لكن بخلاف السؤال ده في آخر الخط هل مأموم مؤمن, مؤمن نعم له أن إيه نعم له أن يؤمن طيب يروى عن ابن عمر أنه كان يصلي ست ركعات بعد صلاة الجمعة يرو يروى عن وجزاكم الله خير إنتقالت إيه يروى لأنه فعلا البعض يقول لم يصح عنه كان وكان ذلك في مكة كان يصلي أربع ركعات ثم تقدم في يصلي ركعتين أو كان يصلي ركعتين في وق في تقدم في صلي أربع ركعات لكن يعني بعض العلماء يقول لم يثبت عنه ذلك في بعض مسلسل الصوفية الخطبة الأولى لها خطيب والخطبة الثانية لها خطيب فما حكم ذلك طيب السابقة بالإحرام هي الصحيحة الصابقة بالإحرام هي الصحيحة المقصود المسجد الذي بني وصل فيه قبل الآخر وإن كان هذا فما المقصود؟ لا، ده مش كده هي الصحيحة يعني يعني عاوز يقول ان الصلاس الصلاة, الصلاة الصلاة نفسها ماشي مش بنات المسجد مش بنات المسجد الجامع اللي ما صلى فيه دي الصلاة صحيحة ولكن الأخرى على قول من يقول ذلك وإحنا ذكرنا ان الحكم الشرع الحكم الفقهي اللي فيها ان المسألة جماهير من الفقهاء رجعوا إلى هذا القول وقالوا بالإيه وقالوا بالصحة فما فيش داعي لهذا السؤال لأن الأمر الآن يصعب بل يستحيل نحنا نجمع الناس كلها في المسجد واحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والأعمال الصالحة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين